أن الله ينزل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاف أخذهم أخذ عزيز مكتدر واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف وأحمق الناس مثيء آمن إلى متى إلى متى